112. وما جعل أدعياءكم أبناءكم 113. ذلكم قولكم بأفواهكم 114. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 115. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 يفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا